بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الشمس و القمر والنجم و النجم و الشجر يسجدان أَلَّا تطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَلَا تُضَعُوهُ لَنَا فِي حَافِظٍ أخل ذات لكمان والحب ذو والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان ان قال من صلصال كالفخ و خلق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 تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آن يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان فبأي آل لا إربك تكذبان. اشتركوا <تصفيق> الأعلى. وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلات السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ وشقت السماء فكانت وردة كالدهاب اسالوا عن ذنب كذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيوخذ بالنواصي ولقدام فبأي آلاء ربكما تكذبون هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميمنا فبأي آن ذبان ولمن خاف من قام ربه جنتان فبأي آ ذواتا هَكَ <تصفيق> الزَّوْجَانِ لَيْنِذَان فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ نَاقَصَةَ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إنسوا قبلهم ولا جاء نظر أي آم ما فاكهة ونخل ورمان فبأي حساب كذبان لم يطمثن نئ 109. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان 110. فبأي آس الذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.